Nie ma cholernie cholernie cholernie cholernie cholernie cholernie cholernie سبحانه ونستهديه ونستغفره فنعوذ بالله بشروري عن فوسنا وصيئاتي عمالينا يهدي فلا مظل له ومن فلا هالي له احنا احنا, احنا, احنا شرحنا الإخفاء شرحنا الإخفاء لا بس هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومفتدى بهذه واتبع سنته ليوم الدين أما بعد فما زال الحديث موصولاً بفضل الله تبارك وتعالى مع أحكام الميم الساكنة وكنا قد تناولنا في اللقاء الماضي الحكم الاول وهو الاخفاء وكنا ان الاخفاء لغه لغه, لغة. مين اللي عارف لغه, لغة؟ مين اللي لغة لغة؟ ربنا ماشي يا سيدي <أم> <بقام> لا لا لا لا لا لا مين عارف اصطلاحاً؟ نعم <تصفيق> الاظهار مش من حرف اللساوية مش الاظهار اظهار من حرف مش عيب لما تبطل استدويدي ونقل الاظهار يبقى الاخفاء اصطلاحاً هو نطق بالحرف بصفة بين الناس الظهار والإضغام عار عن التشديد مع بقاء الغنه ليكم كم حرف الإتفاق؟ اللي هو؟ الباء طيب مثالك ده هو مثال واحد. ها لا من بعد مشتفعنا انت كده رحت طالع ركبت السريع كده خلاص ها ماشي ترميهم بحجاره كمان ليه كل واحد مثال كده سريع كده عشان الوينج الشمال ده عايزين مثال أخذ اه للإغفاء أم بأسمائهم تجيبت حكمين مع بعض تع... تعني أني حكم فيهم الأول والثاني أم بأ بقى... ها؟ ولا هم بأسمائهم اه دخلت كان في بعضها كثيرا أخذنا محمد من الناس القديمه معنا يعني طيب مثال كمان ده تجود ده, ده مدى طرفهية يعني مش أيوة الشيخ ابراهيم الوينجي ده صح صح معنا هنا هم بارزون وما هم بمؤمنين لا فتحي طيب احنا قلنا في خطوات يندغى علينا ان احنا نتبعها كي نخرج اخفاء منضبطا كم خطوه أو انتبه معايا في خطوات في الاخفاء الشفوي وفي هناك خطوات في الاخفاء الحلقي الحلقي ولا الحقيقي الحقيقي وفي في الاضغام يعني انتبه معايا كده طب هم كم خطوه كم خطوة في الإخفاء؟ ثلاثة طيب الخطوة الأولى رحمة يا خبر ابويا أبويا أنا قلت الخطوة الأولى يا شبه رحمة تقولي ثلاثة نسبتي لأخوانك إيه؟ أخطر نخفى يبقى أول خطوة اللي هي أنها نخفي الحرف نستره خلاص؟ ولا الستر اخفاء الحرف ده ابتداء ان ما اتقنتش الخطوه الاولى من باب اولى هتضيع منك الثانيه والثالثه فنقول اولا ان احنا هنخفي الحرف فنقول ايه هم هم بارزون هم بارزون الميم لا تنطق بين الاظهار والاضغام دي الخطوه الاولى هو اخفاء الحرف اكتبها لكم على الصبور عشان لو ما كانش حد حاضر تابعوا معانا ولا اكتبوا ورانا كويس كده طب الخطوه الثانية مين اللي فاكر عايز حد جديد كده الغن الخطوه الثانيه الايه الغن يبقى انا اولا هاخفي ثانيا ايه هاغن تمام كده المره الثالثه قاعدكم بعيد عن بعض انتوا الاثنين يبقى الخطوه نحن يحصل في غنه نقوله ايه هم بارزون هم بارزون يبقى كده انا اخفيت وجبت ايه غنه اه فاضل خطوه ممكن يحدث او يحصل بسببها ان فقدت خلل ولحن في كتاب الله عز وجل اللي هي بارك الله فيك يا استاذ اللي هي ايه اشباع الغنه اشباع يعني ممكن اخفي وممكن اغني ويحصل الخلل في الثالثه اللي هي عدم الاشباع فتقول لي يوم هم, با هم بارزون يومهم بارزون انا اخفيت وغنيت وما زال برضه هبتقول لي انت مخطئ وانت غلطان يا عم غلطان في ايه ما هو خلاص او انت متشددين ليه في كل حاجه حتى في تجود متشددين يقول لك لا ما انت ما اشبعتش الغن خلاص طيب يبقى نشبع الغن نقول ايه هم بارزون طبعا الكلام يعني هنكرره ان شاء الله حتى يثبت ان اشباع الغنان مش هنقول حركتين اللي هو قبض الاصبع وبسطه لان القيدة ده هذا القيد محدث يعني اذا نظرت في كتب القدامى من أهل التخصص ما لم ينصوا على قبض الأصبع وبسط الأصبع إنما يقولك الحركه الحركة المد المادة ستحركات أول ما بدأوا في ضبط الحركات ضبطوها بالأليفات يقولك مثلا مادة لازم بمقدار ثلاث أليفات ألف وألف وألف لأن الالف معروفه عند العرب لها مدة زمنية معينة فهم لما نظروا في كراءة الصحابة وكراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا ان مقدار المد اللازم بيعادل عند العرف في لغتهم ثلاث ألفات فقال لك ثلاث ألفات اللي احنا سموه بعد كده مع تجدد الأزمان سموه قبض الأصبع وبسطه ست حركات كده تقبض الأصبع حركة تبسطه حركة تعد واحد اثنين ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، يبقى هي سته حركات ولكن اهل العلم اللي عندهم طبعا انصاف في نقل العلم ان في تدليس في ناس كثيره بتدليسهم اهل العلم المنصفين يقول لك ولا تضبط الحركات لقي دائما يكتب لك ملحوظه في اي كتاب تجويد يقول لك ولا تضبط الحركات الا من افواه المشايخ المتقنين لهذا العلم هو ده الضابط الوحيد بالتلقي وانك لتلقى القران من دون الحكيم الخبير طيب الحكم الثاني اللي معانا مشيت الله تبارك وتعالى هو الادغام زيكم بقى طبعا احنا لما تكلمنا عن الاخفاء في اللقاء الماضي انت عندكم في الكتاب ولا كنت اود ان واحد يقرأ الكتاب هو صفحة ونصف سريعة كده عشان فيه كلمات او مصطلحات ممكن تقابل بعضنا فمن باش مستوعبها عشان لو جدت بعد كده في امتحان او جدت في اي وقت يكون هو ايه مدرك ليه اتت المذكره عشان بعض اخواننا بيشكو ان هو مش فاهم التجويد واحنا نقول لا اخواننا التجويد اسهل مادة هما مصممين مش فاهمين تجويد ليه مش عارف فاحنا هنحاول بقدر الامكان ان نزلل هذا العلم ولانه ايسر من المتخيل فاحنا عايزين ان شاء الله نحاول نيسر الامر على اخواننا صفحه 18 نعم عندك 30 ثلاثين، آه. اه مش مشكله مشكلة 18 في طبعة وصفحة 30 في الطبعة هناك اللي لا وشحنا. المصطلحات الغريبة اللي فاتي نتعرف كده هي الخارقة <سؤال> من حرفها ولها أولى أولوك البداء غير الألم القيينة ثلاثة أعكامه الأول عن إخبار تقدم قد لم تعريفه ويكون عند حرف واحد هو الباب وأصحره مع ذلك العلمة فإذا وقعت المهم الساكين وقع بعدها المباق وغفية المين ويصنع إخباعاً شباوياً لخروج الحروفه من الشفقة بذلك يوم بارزون خفف المساء نعم من طبعا احنا احنا احنا قلنا ان الاخفاء ما فيش فرجه فيه الاخفاء ليس فيه فرج بخلاف الاقلاب كما تعرف لان فيه وجهان الفرجه والاطباق خلاص اما الاخفاء فقولا واحدا ليس فيه فرج انما هو اطباق واطباق اطباق طبيعي بدون اي مبالغه لو كز الشفتين ولا الفرجة يعني يدبك الضاق خفيف. نعم. عليهم بهذه نقيل حفها الغراث والإخفاء أولى من الاجتماع على إخفائها عند الغراث. طيب هو ذكر هنا قول الثاني وذا قول غريب جدا في غاية الغرابه إن قال قيل بإظهارها. اي اظهار الميم عند الباء يعني بقى ما تقول اليهم بهديه لا قول الثاني ده بيقول بالاظهار اللي هو تقول اليهم بهديه اليهم بهديه وده قول ضعيف جدا لم يقل به احد لذلك حتى نص بالاجماع بعدها فالاجماع لان هو اخفاء حكمها الاخفاء. أما من قال بالإظهار فهو قول ضعيف لا يعول عليه ولم يعمل به وقلنا أن الأصل في القرآن سواء قراءة حفص أو القرآن ككل بقراءاته التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا قول أصلا لا يعمل به ليس عليه العمل وقول ضعيف ووجد في المخرج وتجانسا في بعض السفاق فقل الإضغاب فعاد ذلك الإخفاء وشايده من طفاق قوله فبأول الإخفاء عند البائي وسمي الشفلت برق هو في في في نظم البيت بالسسكين الفاء الشفويه عشان الكافية بس نعم عشان وزن البيت السلام للشفويه يبقى كده احنا انتهينا من الاخفاء وعرفنا طيب هو لما بقول ووجه الاخفاء انهما لما اشترك في المخرج وتجانس في بعض الصفات ساقول الاظهار المحض والادغام المحض فعدل الى الاخفاء اولا في قوله لما اشترك في المخرج وتجانس في بعض الصفات التجانس هذا كلام سابق لأوانه، لان التجانس اصلا لا يصلح أن يدرس إلا بعد إتقان وهضم المخارج والصفات قبل ذلك فلا أنصح بمدارسته ولا مذاكرته لان التجانس والتباعد والتقارب والتماثل كل هذه الأبواب مبنية على دراسة الصفات والمخارج دراسة متقنة قال كل التجانس هو الحرفان اللذان اتحدا مخرجا و في الصفه اتحدا في المخرج زي التاء و طاء و دال التجانس و الحرفان اللذان اتحدا مخرجا و اختلف صفه زي التاء و دال ثلاث حروف دولت مخرجهم واحد طرف اللسان مع نطع الحنك كما سنتعرف ان شاء الله هذه الحروف اتفقت في المخرج ولكن الصفات مش متحده التاء فيها همس الدال وليس فيها همس وكذلك الطاء كما سنتعرف ان شاء الله ثم انتقل الى الاضغام وهو درس اليوم اظن درس الاخفاء كده اللي فات فيه اي مشكلة؟ في حاجة مفهومة؟ الحمد لله علمت السكوت الرضا ربنا يكرم كده وبعد ما خلصنا وفيش وعلي طيب ندخل الاضغام الاضغام طبعا انت عندك في الكتاب معرفش الادغام لان هو اكتفى بتعريفه في احكام النون الساكنه طب احنا قلنا طبعا احنا تجاوزنا وتعدينا احكام النون الساكنة للميم الساكنه ليه لان المشكله دي كانت هتجيب اللي هي بتاعه الاخفاء لان عندي الميم اذا وقعت بعدها باء حكمها الاخفاء كان هناك هيقول لي تقلب النون الساكنه والتنوين ميماً خالصا يبقى ميم بعد ها أقلبها ميماً خالصاً تبقى ميم بعد عشان أتخلص من مشكلة أقع في مشكلة تانية اللي هي إيه؟ أصبحت الميم الساكنة بعدها باء هنقول لي ما تسبلها شكداً ما لا أعمل إيه؟ اخفيه يبقى الإكلاب ده هيمرك كم خطوة بخطوتين ويدخل في الثالثة لذلك احنا قلنا نختصر بدلا نشرحه في الإقلاب ونأخذ اخطوات كلها وقلناها عشان نشرح الإقلاب لابدنا نتعرض لإيه لشرح الميم الساكنة فقلنا اختصارا للوقت ندخل للميم الساكنة عشان لما نذهب ونروح للإقلاب نبو جاهزين هضمين يعني إخفاء شايفون الإضغام قال لغة هو الإدخال وده بنقول المعنى اللغوي بيعتبر معنى عام بيندرج تحته مصطلحات وعلوم كثير فمنقول نقول إدخال بيشمل أي إدخال إذا دخل الرجل بيته وأغلق على نفسه شبيه فأصبح شبيها بالادغام إذا أدخلت هذا الجهاز مثلاً المحمول ده في جيبي ده اسمه ايه؟ إضغام اسمه ايه؟ إضغام بل إضغام بيشمل اي الإضغام بيشمل اي ادخال كل ما يسمى ادخال فهو إضغام تضغم واحد لك كمية في وشه ده برضو ايه؟ هكذا أما اصطلاحا والتعريف الاصطلاحي دايما هو اللي بيفرق بين علم وعلم التعريف الاصطلاحي هو اللي بيفرق بين ايه ولذلك يقول اهل العلم التعريف لابد وان يكون جامع مانع جامع يجمع كل افراد العلم ومانع يمنع دخول اي علم غريب عليه نعم مين المسؤول عن الكمبيوتر مين المسؤول عن الكمبيوتر طيب ما هو يكون عامل سكرين سيفر ولا حاجه يكون مريح بس بس شغال يعني معذره يا اخوان طب تشربوا تفضلوا كنتم سامحين فيه <تصفيق> <تصفيق> عليكم السلام ورحمه يا تعالى ورحمه الله قلنا ان التعريف ينبغي التعريف الاصطلاحي ان يكون ايه جامعا مانعا كلام معنى ان التعريف يكون جامعا مانع ده مش قصر على التجويد في الاصول الفكر تلاقيه في الفقه في المصطلح في الحديث في التفسير في اي علم من العلوم لابد من التعريف الاصطلاحي ان يكون جامعا مانعا خلاص اصطلاحا اللي هو الاطغام اصطلاحا ادخال حرف ساكن في حرف متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا طبعا احنا عندنا في, في البرهان وهو بيعرف الإضغام في النون الساكنة قال هو التقاء حرف ساكن بمتحرك وطبعا الالتقاء ديت ليست منطبقه يعني عندك في الكتاب ما تشطبش لما يبقى في تعديل في الكتاب ما تشطبش على كلمة لا كنت تحتها خط واكتب فوقها الصح كذا خلاص ما تعودش نفسك تشطب اي كلمه من الكتاب لعل الشارح نفسه يعني الجاهل مثلي يكون مخطئ وبعد كده يتبين خطأه فيبدا يقول لكم عدله تيجي تعدل ما فيش حاجه تعدل في نفسك خلاص فتكون حريصه في اي كتاب تاخذ خط وتصلح الحراس لانه لما يقول التقاء لم يشمل ليس تعريفه هذا جميعا مانعا لما يقول التقاء حرف ساكن بحرف متحرك طمه الاضغام التقاء والإخ... والاخفاء التقاء والاقلاب التقاء والاظهار التقاء مش طبيعي ما هم لازم يلتقوا عشان يحدث بعد ذلك الاقلاب والاضغام والافاء خلاص يبقى كلمه التقاء ليست جامعه مانعه انما الضبط الصحيح كما جاء في كتب التجويد الاخرى ان هي انه ادخال حرف ساكن في حرف متحرك يبقى ده الضبط الصحيح انت عندك في البرهان هو التقاء لا الصحيح أنه ادخال ادخلوا حرف ساكن في حرف متحرك. طب الحرف الساكن اللي هو الميم ساكنة ولا ولا ميم سا ولا ميم متحركة؟ يعني الأولاني ولا الثاني؟ هو ممكن يكون العملية واضحة ما فيش لبس في ال ال الميم الساكنة. إنما لو رحنا للنون الساكنة ممكن يعني نجيبه فلبس شوي. فادخال حرف اللي هو الأول الساكن في حرف متحرك هي الميم التانية بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا في قوله وهو يقول أيضا في ماخذ هنا في البرهان وهو يقول يرتفع اللسان عنهما ارتفاعا واحدا في كتاب البرهان مظبوط عندك يقول يرتفع اللسان عنها ارتفاعة واحد هذا أيضا ليس جامعا مانعا في التعريف لو قال المؤلف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا لكف كده التعريف أصبح جامعا مانعا أما في قوله يرتفع اللسان ليس كل حرف مضغم في حرف متعلق باللسان يعني ليست كل حروف ا ب الحروف ليست كلها بتخرج من من اللسان من عندي ما يخرج منها من الحلق ومنها ما يخرج منين من اللسان ومنها ما يخرج من الشفتين سليم فلما نقول يرتفع اللسان عنه ارتفاعه واحده طب انا لما اضغمت المين في المين ايه علاقتها باللسان لكم ما كثبتم لكم ما لا علاقة باللسان نعم اه بتخرج من الشفتين فمناش علاقة باللسان نعم وفي قوله تعالى اينما يوجهه لا يأتي بخير اضغم الها في الها اضغم مثلين صغير ايه علاقتها باللسان الها بتخرج منين اخواننا لديل تجويد الحلق ده مصوره طويله كده انا حتى في الحلق يعني اقصر حلقه اقصر يبقى لما اقول اينما يوجهه طب هذا اضغاط حرف ساكن في حرف متحارب بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا بس ملهوش حلقه باللسان صح ولا انا غلطان يقول غلطان هي المشكله هذه بدا الماخذ الثاني في هذا التعريف طيب بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا الامثله انتم مثل شيخ محمد لما نقول ولكم ما كسبتم ولكم ما ولكم دميم ساكنه ما ميم متحركه عند القاعده ثبت إذا وقعت مين ساكنة وبعدها مين متحركة ولم يفصل بينهما بفاصل مباشرة أضغم اليوم الساكنة في اليوم متحرك كتبت المثال يا عم الشيخ؟ لحظت نفسي كنت لسه هقول لكم متفرد طبعا أخناك وضع سكون فوق المين ثم وضع وضع السكون فوق الميم الاولى لكم ثم وضع شده فوق الميم الثانيه وهذا خطا لانني اذا ما وضعت شكله فوق حرف فلا بد من اظهار هذا الحرف دي قاعده ثابته اذا وجدت في كتاب الله حرفا مشكلا او مشكلا فلا بد من إظهار بالشكلة التي وضعت عليه حتى انت لو ناس الاحكام خالص بمجرد ان تجد عليه شكله فاظهره بشكلته عليه فتحه خلاص افتح سكون سكن مضموم ضمه ضمه مباشره بنقول الحكم ايه حكم الاظهار ما دام وضعت عليه ايه الشكل خلاص اولا لكم الميم دي مفروض كان على سكون والميم الثانية للميم الثانيه المفروض ان عليها فتحه فقط فلما جاءت او جاء حرفان متماثلان الاول منهما ساكن والثاني منهما متحرك شيل الشده كده يا محمد حط له سكون عشان بس نقرب ايوه ملاحظين لاحظ معايا الميم الاولى ساكنه والثانيه ايه ودي قاعده ثابته في اللغة العربية مش في التجويد مش خاصة بالتجويد أي حرف مشدد في لغة العرب عبارة عن حرفين عبارة عن حرفين الأول منهما ساكن والثاني منهما إيه ولا بد أن يكون متماثلين وأن يكون إيه متماثلين فإذا وقعت الميم الساكن بعدها ميم متحركة العرب يقول لك لا طيب ليه التعب يا كل جو هو اصلا انت هتنطق, هتنطق ميم واحد سواء فرقت ام جمعتها وشددتها النطق واحد الاختلاف في الرسم فقط انما النطق واحد خلاص انت هتنطق بميم واحده مشدده ولكم ما فالعرب عشان ما يستذكروش الامر قال لك احذف الحرف الاول ما دام انت هتلغي خلاص شيل السكون بالمره وضع شده فوق الحرف الثاني فتصبح ولكم ما كسبتم طبعا الغنه ديت متعلقه بالميم والنون بس الغنه اللي احنا الغنه ديت متعلقه بالميم والنون فقط يعني لو في ادغام تاني ما فيهوش لميم ولا نون يبقى مفيش ايه فيش غن لا في شد كما في قوله سبحانه أولئك على هدى من ربهم لا اولئك الذين, أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم اكتب شيخ فما ربحت تجارتهم ربحت تجارتهم عندي تاسكين حط السكون ضع السكون تجارتهم واضح ربحت تي تي التاء مكسوره تجارتهم التاء ساكنه بعدها تاء متحركه لما ادغم مش هجيب غنه ليه ليه احنا مش هنقوله فما ربحت تي مش عارف هجيب الغنه نجيب ما الغنه ليه اه عشان الحرف الاول والثاني كلاهما مش ركب بالغنه خالص ليه نشوف القاعده الثبتة ليس او لا يوجد في الحروف الهجائية حرفا فيه غنة سوى حرفين الميم والنون وبعد كده سكع المشاريع لا يوجد حيات فرص بقيت ستة عشان حرف ليس فيهم غنة لذلك الاحكام المتعلقة بالغنة الغنة كلها متعلقة لابد ان تجد فيها يميم يا نون احكام النوم الساكنه او احكام النوم الساكنه صح يقول الناظم نعم اشطب السكون وضع شده فبالتاء الثانيه فما ربحت تجارتهم نعم يقول الناظم والثاني اضغام بمثلها اتى وسمي إضغاما صغيرا يا فتى طب أكرأ الشيخ الإضغام كده بسرعة <تصفيق> طبعا هو لم يتعرض كما ذكرنا لتعريف الإضغام لغة واصطلاحا ليه ها آه لأنه عرفه في ليه في نونسكين هل أنتم صح صحينا نحو قوله تعالى لهم ما في عرض سواء, سواء كانت هذه اليم المصرية كما تقدم اما مغروبا عن نور الساكنة او التنوين بهم قوله تعالى للمائد من بني حد فهم المثال نعم, نعم. نعم. طبعا انت اول ما تقرا النعم خاصه هو مش الاقلاب طبعا انت اول ما تقرا بيطرق لذهنك مباشره الاقلاب اللي هو خاص بالنون السكينة والتنوين اللي هو قلب الميم الس... الباء النون السكينة والتنوين ميما عند الباء انت عندك باء هنا مما انت عندك باء فيش باء طيب خذ القاعه دي تعني هذا الكلام اصله عند الامام السوسي رحمه الله نعم ان السوسي ابو عمرو السوسي الشيخ السوسي. السوسي اذا اراد ان يضظم الإضغام الكبير، فإن كان متماثلين فبها ونعمت. خلاص، إن كان متماثلين فبها ونعمت. خلاص مش مشكلة ميم مع ميم باء مع باء كلام خالص. أما إن كان متقاربين فلا بد وأن يقلب الحرف الأول حرفا مماثلا للحرف الثاني. إذا كان حرف الأول مماثلا للحرف الثاني فمفيش إشكال خلاص هاي يضغي مباشرة أما إذا كان غير متماثلين يعني متقاربين أو فيه تجانس متقارب أو تجانس فلا بد عنده من قلب الاول حرفا مماثلا للحرف الثاني لذلك المؤلف هنا عشان هو رجل متخصص دخلنا في المتاهه دي احنا اصلا كنا بغينا عنها لازم المتاهه كلها هي ما هيش عندها حفص ولكن هي لها هي اصلا عند السوس ولكن عايز اراد أن يقول لك أن هذا الأصل عند السوسي وعند الغير وعند حفصه أيضا فهو لما يقول مما, إن مما ما تظنش إن هو اضغم النون في الميم لا عايز أقول لك إن هو قبل أن يضغم النون في الميم قالب النون ميما ثم اضغم الميم في الميم خلت بالك من طريق رأس الإراجاء الصالح هذا هو دي خلاص هو ده المقصود به أم مقلوبة يبقى مش نعم هي أصلها نون هو بتكلم من ماء من ما من ما. ما أنا عندي هناك لما نقلة إن شاء الله احكام النون الساكنه هنأخذ الاضغام اضغام بقولنا وضيع اضغام من اضغام بقولنا النون مع الميم تضغم في الميم خلاص اضغام النون في الميم ده ده مش خطوه واحده عايز اقولك ده خطوتين مش خطوه واحده ها قبل قبل ان يضغم النون في الميم هيقلب النون ميما ثم يضغم الميم في الميم يبقى مش خطوه واحده ده هيعدي على مرحلتين فهو جيت من ما؟ لا ده هو بقى اكتب تحتها م ومى كده قلب الميم ايه النون ايه اصبح م مع م ولا لا م مع م خلاص اضغم الميل في المين. ها اصبحت مين ما ده كده موصوله ولكن هو الاصل طبعا الاملاء م ما ده كل الاجراءات بتاعتك خلاص كده سيبك من ده عن الدين اكل نعم ثلاثه م ما هي نعم وكذلك ايضا ماء مهين التنوين التنوين ماء مهين. التنوين عباره عن نسكن ساكنه فهيقلب إنه... التنوين ان هو النون الساكنه هيقلبه م ويرجع يظهر من في الم نعم انا مش عايزك تتعب نفسك خالص مش عايزك تتعب نفسك بالموضوع الموضوع ده سيبك من اللفه دي كلها هو المؤلف فرضت دي صحه ولا دخلنا هنا انا ما كنتش عايز ادخل خالص يعني ماشي انا ما كنت قريب ان ادخل ولكن انا خشيت بس انا اتعمدت ان نقرا الكتاب لان انت ممكن انت بتذاكر مع نفسك تلاقي المشكلة تقعد تعصر في مخك ليل ونهار فيها وتقول في الاخر ما انت فسيبك منها خالص لكنها على جنب انا عزك تعرفها من باب العلم النظري وإلا فالواقع العملي محصل بعض زي ما موجود يقلبوها ميم يسيبوها نون زي ما هي, هي مضغ... هتضغم هتضغم بالذوق بالعافية نعم ما هو ده بقى عيبه الدراسة الأكاديمية ان هي متعبه شويه نعم عن نون ساكنه او منقلب عن تنوين يعني فهي محصلة عايز اقول لك ان في الاخر الحصاد... الحصاد واحد والنتيجة واحدة ان هي مضغمة مضغمة وحركته ومضغمه هتشبع الغنى هتشبع يعني هتشبع فهو عايز بس كل ما هناك عايز يعرفك بس إنه ديت مش أصلية ودي أصلية خلاص كل ما هناك يعني <تصفيق> نعم نعم طبعا مما إما هن ديت تندرج تحت أحكام النونسك هنا والتنوين مش تبعنا أصلا بس هو الأدراجة هنا <تصفيق> نعم مهمه عيسى وجن وجوب عشان تحمل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل تنزل كما يسمى إضغاماً بغنة كذلك ويقسم الائتيان بطمال تشديد وإظهار غنة في الآلة طب هو جاب اسم جديد هنا أتى باسم جديد طب احنا عافين هو إضغام مثلين صغير قال كما يسمى إضغاماً بغنة كذلك يعني ممكن نسموه إضغام بغنة وممكن نسموه إضغام مثلين صغير وشعروا ما يتوفى والذي اضراما و اضراما و اضراما ادغام اضراما سيبكم من التجويد اسهل من كده هو النظر للمتعش انما هو التجويد كقراءه اسهل من كده بكتير يا نعم فاضل لسه بدري يمكن ناخد شويه كده اقراها طب هاتوا المصاحف أخوانا؟ وزع المصاحف شحم مكان انا عارف ان الموضوع النظر متعب والشغل الاكاديمي ده نقرا عشان تتجلى سهوله التجويد لا مش مشكلة احنا عشان ناخد بس ختمة احنا عشان عايزين ناخد ختمة مجوده نبدأ من اول الفاتحه كده ومشيين شاء ما ولا <تصفيق> انتو القرآن بتحكو المقارع عليكم ايه ياسين خلاص هاتوا اول ياسين عشان نبو مشيين كده كله مع بعض ايوه ها؟ ماذا تقول يا أبا خالد نال عشان يستخدم الجماعه بقول مش فاهمين فعزين يعني فتحوا المصاحف على سوره ياسين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسم ذلك الرحمن الرحيم ياسين والقوم شحنه نعم قال صبر القاتل على المكتوب استعجل عليه بس تعال تعال عشان تجاوبك انت تعال الناس <تصفيق> ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها طيب. ها بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها نذكر الأوجه نستعاز مع البسمان مع للسؤال كم وجه؟ نجاو الميكروفون عشان من يجب نعم أوجه نعم نعم ثلاثة الأربعة بتحبوه؟ لو بتحبوهوش؟ kto zsetów, kąmle, trzech? انتهى طريق مباشر يعني. طب نقول الوجه هاتلي الوجه الاول وطبقه يقول حاضر شامل ايوه اعوذ بالله الشيطان اكرر اقرا قراءه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قطع الجميع. لا قطع الجميع. طب هات الوصفة، الوصفة الجميع. اعوذ بالله من الشيطان والجحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي. <تصفيق> بس هذين ضبطوا الشيطان اللي تحت يعني. طبعا هي متعلقه بالمخاري بالصفات بس احنا عشان ننتظر الصفات بقى يعني صعب ان احنا نمر على الحان دي فناخد يعني احنا في قرائتنا لنا منهجيه كده في القران ان احنا لا نعلق ولا نرد القارئ الا في نطاق ما درس يعني نخذ احكام الميم الساكنه فقط لما نيجي نعلق على قراءاتي لا نعلق الا على احكام اخطاء الميم فقط بعد كده يعمل اللي يعمله في المخرج وصفات وباقي الاحكام لا نعلق عليها رعايه له عشان ما يختلطش عنده الامر لكن لو لمسنا في القارئ جوده ثراءه فنقوم معه بالواجب يعني, <تصفيق> يعني لازم يرضي يرضي يعني لقيناه كويس و... وابن حلال كده ودارس يعني لا مش هنحطموه احنا لماذا نحطموه دي يا عم شفت حاجه ثانيه يقول خلاص فان شاء الله اي قارئ لن يبخس حقه ان شاء الله طب انت كل ايه تواجهين كيف هاي ها لازم بقى يكون تنين هذا واحد ابو بشمهندس بس يعني خلاص يلا يعني عايز تقول لي اللي بتاع زمان راح هدر ولا ايه هو جاب وسط الجميع وقطع الجميع وبعد مش عايز يريش نعم ماشا هل تبقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين كم حرب هالولاد؟ تمام؟ ستة ستة كا. لماذا عشانك هتزود؟ ده وصل الثمانية تقول لي أربعة ده عندكم بايظه خالص في بسم الله يهو هجيب الوقت هنا نظر الاول هجيب ايه؟ نقول عشان اللي خاخر المسجد مش الثاني وصل أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا بسم الله الرحمن الرحيم ياسين يبقى دي اربع اوجه الجائزة وكلها جائزة أوجه كلها جائزة في بداية القران خاصه في مدفع الصورة خلاص يبقى أربع أوجه نعم نحن خلاص هنا ذكرناه يبقى في بداية الصورة بخلاف وسط الصورة دائره الصوره أنا معي اربع اوجه اما قطع الجميع توفر الدائره اما قطع الجميع وإما وصل الجميع اما قطع الاول وصل الثاني بالثالث او وصل الاول بالثاني وقطع الثالث بس هي ديت الاوجه نعم دعك من سوره براءه الان خلينا بس الأمر إحنا زماس نقول اللي عايز ي... ملتباس عليه مسألة يعود إلى بديج الكتاب ويراجع ولو ملتباس عليه أم يكتب به سؤال يكتب به إن شاء الله سؤال فراغ كتاب بعد خل الأسئلة الأخير الأسئلة الخارجية في القراءة إحنا نكتب في فقط نعم بس. بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد والقران الحكيم انك لمن المستقيم على صدق في البدايه بداية هم كده نمشي بقصر عارض العارض السكون نمشي نعم والى الاملين ده حزب مستقل <تصفيق> <تصفيق> نعم نمشي ان شاء الله بقصر العارض للسكون فنقول والقران الحكيم العارض للسكون اللي هو الحرف المد اللي قبل الحرف الاخير في حاله الوقف فالياء اللي قبل الميم الحكيم الياء اللي قبل الميم دي اسمها عارض السكون فيه حركتين وفيه أربعة وفيه ستة قصر توسط مدل نحن هنتفق عشان تبقى القراءة موحدة عشان نضبط العمل بس شوية مش هنقوله الحكيم ونمد فيها لا هنقوله الحكيم نقصرها ان شاء الله ماشي تصدق تنزي تنزيلا عزيز رحيم لتنذر قوما إما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أسلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا لي أعلى نقيم أغلا لم نستهي إلى لا لا, لا. ونقشوا بالتوسط في المنفاصل لان دكتور مفيش حد, مفيش حد في بعض اخواننا ما هماش عارفين منفصل ومتصب فعشان نقوله ابصر هنا ومد هنا هتطلب ان هنكونوا درسنا المدود فعشان ما نخشوش في شرح في شرح في شرح وما سالخش بعضها اي مادة يجاب سواء منفصل او متصل 14 انش خليفك الاول فيها القوم على <تصفيق> احمد <أحنى>. <تصفيق> <تصفيق> <فقد حق الحوم تصفيق> وقوموا على أسرهم فأو الله يكون المنور مين عايز يكرا؟ اللي مش عايز يكرا؟ اللي عايز يكرا؟ يجي يجي, يجي مين؟ ادي الشيخ عبد عب السلام يا ديانا مهنا طب مين عايز يكرا؟ ورا؟ طب مين عايز يكرا في الشارع؟ اجيبوا اي حال ذكرا اخوان اللي مش عايز يكرا؟ يفسح لمن يريد القراء. وما في مقدمة تعملوا ايه نعم <تسألتك> أنا لا أستطيع أن, أقول أن... أن... أنا يعني... يعني مثلنا والله أنا خايف تعكروا <تصفيق> و... بكم يعني طبعاً لحد لوك مفيش حكم من الأحكام التقنة بها الإخفاء والضغام ها؟ ها؟ انصبيروا لا مش عايزكم تعادكم مع بعض انا عايز اتعادكم بس. مفيش مع بعض مفيش نيه تعادكم مع بعض حتى نتضربوه وشيطاموا نزعاليدهم من بعض امامي موبيل انا هنتكلم عن الأحكام الخاصة بالميم الساكيد ما مش عايزين بقى نعلق بقى نقول للميم والنون والمدود والمخارج والصفات ده احنا لسه في تاني لقاء يبقى ان شاء الله نطلعه عمليه سايحه من احنا واحدة واحدة كده واخواننا اللي قرأتهم ممتازه زي فارس السعد والجماعة دولت معروفين فمش عايزين بس ايه نفسح نفتح البرج الواسع عشان الاخوه الجدد ما يتهوش مننا ماشي فانا بس عايزكم تنتهوا بس أول اول ما يقابلنا حكم الميم الساكنه سواء الاخفاء او الإضغام الحكمين اللي احنا خدناهم دولت على طول كده سيب يعني استوب طول ماشي ماشي لحد ثاني كان في ميكروفون ثاني راح ثاني واظن لهم مثلا اصحاب القريه ها لهم مثلا اصحاب القريه طب لهم مثلا بقى صح صح معاي. سبكم الاخطاء التجويديه خليكم معايا في اللي احنا خدنا. مش تشغلوا له ودانكم بس كده في اللي... لا خلوه اشتغلوا معايا في اللي احنا خدناه في حاجات بعد اللي بعديها عارف بعدي ايه واللي بعلق عليه انا بعدلك على ايه عشان ما يبلش الشيخ نام ولا حاجه ولا سرح في البتاع اللي قدامه ده قاعد يشرفصه لا انا مصح انا فانا عارف انا بعدي ايه وب... طيب الحكم بتاعنا اللي هنا اول حكم هو في سوره ياسين اللي هو انا ما حاجش اتكلم معلش سامحوني بس حاجش اتكلم عشان الفائده تعوم إنما كل واحد عارف يتكلم يبقى اللي مش عارف حياتني مش عارف اول حكم الجماعه اللي نبداه تبعنا السلام عليكم الحكم الاول ايه اللي جابيننا هنا واضرب لهم مثلا نعم اضغام اثنين صغير اللي هو ايه مع ايه يكرهها كده طب ما اقرأها اقراها انا عارف انك تهت بس اقرأها كده ها بضرب لهم مثلا ايوه يبقى الحكم عنا اللي هو ايه لهم مثلا الميم مع الميم صح كده بارك الله فيك يبقى اول حكم بيقابلنا في الميم الساكنه لهم مثلا يبقى اول حاجه هنضم اضغمنا الميم في الميم تاني حاجة هنغون خلاص ثالث حاجة ثالث حاجه ان احنا نشبع الاغنيه خلاص يبقى الحكم الاول اللي التقينا به هنا طبعا السرقه كلها احكام من اول ياسين احكام يعني لا حصر لها ونحن بنتكلم عن الحكم اللي احنا خدناه بس لهم مثلا كما قال اخونا الفضل اضغام مثلين صغير نعم <تصفيق> نعم طيب اصبروا اصبروا مش اتفقنا ان انت لي الاول تدوني كده اهو عشان صح, صح، وبعدين نتوجه لاخوكم كده نبص كده يقوم ايه ايه اللي في اللي معاه ده علينا كده يبقى فيها تاخد تاني شوف عند فيهم برحته قال لهم السلام قال ارسلنا اليه ارسلنا قلنا هنمشي بالمد المنفصل ارسلنا اليه ناخد نفس خد اشرب كمان المتصل كمان ما بلاش قراءه <تصفيق> <أتفتحكي> <تصفيق> <تصفيق> انت اكيد متعود أنت على... انت متعود على كسر المنفصل خدت <تصفيق> بالك لا هو في ناس كثيره انا على نفسي أنا متعود على كسر المنفصل ولكن حزين لما يرينا نفسنا خدت بالك على مد المنفصل وكسر المنفصل ومادة العارض وكسر العارض براحتنا ما احنا درسناه يعني من اجحاف أن ينظر الإنسان لمصلحة يهو ولا يرايع مصلحة غير فنحن في الوقت فيه ناس متدئين سواء في المسجد هنا أو في المسجد التحت بيئين من التجويد أول مرة يسمعوا عن تجويد انت عشان بقال لكم عشر عشر سنة بتاخد تجويد فانت عندكم إلف التجويد. ولكن فيه أخوة أو أخوات ما عندهم شي مش عارفين يعني تجويد أصلاً مش عارفين يعني ايه موضوع التجويد أساساً مش عارف. فلازم نمشي عندما الشيخ عبد السلام وهيجب حتة تاني ميد طب اللي قاعد جديد مش عارف ايش مي... ايه في المد هنا في القصر هنا نعم, نعم. نعم. الميزة بقى انا وراك ونفسك طويل. طب بس يا لحتي الاية ديت وننتقل ان شاء الله لمحطة تانية أصرنا إليه مذنين تجدهوها فعززنا التالكين فقالوا فقالوا إنا لا مد المفصل مد المفصل مد المفصل أنا, أنا عفنا في وصعب عليك فقالوا ممتدين. فَقَالُوا إِنَّا فقالوا إِنَّا فقالوا مُسْلِمِينَ طيب الحكم الثاني أهم في موضوع كله بقى المو... الحكم الثاني الحكم الثاني من اللي عارف الحكم الثاني اللي هنا نعزم نحنا الجماعة الدرسين تجوي يرجع ورا <تصفيق> نعم اصبروا اصبروا هاتخشوا انتوا انت خليكم تجاهل انتوا في الصفات والمخارج والفنيات والحديات نحتاجكم ان شاء الله وأنا أراكم من زمن طويل من اللي عارف الحكم الثاني؟ الشيخ وليد اي؟ الحكم الثاني اقرأ اقرأ فقالوا إنا إليكم تعال هنا عشان تبسك الموكافونة لا، بتوكس فين الميكروفون ولا خايفين مفيش فضائيات ولا في حاجه يا بس كده مش عايزين حد فيكم خالص بقى خليكم بره نقول يا اخو رد هو اقرا اليكم ارسلوا ايه اللي فيه اقرا وفيه <تصفيق> نعم طيب مين يقرا الثاني <تصفيق> سخنوا لسه ماشي قالوا <تصفيق> ما انتم لا تجف... لما تقف لما تيجي على ال على اللين العارض للسكون ريح زي المطر على السقف ما شيء تخطفوش لا شيء ريح ليش احنا ممكن برضو الجديد برضه اللي بيقرأ ممكن فيه خطا نعدوه وفي خطا كده بحس ان هو عامل زي الجلجله كده خبطت في المال كده ما بستحملوش فلازم يعني ايه في بابين جوا هم عايزين واحد بس مش الضع تكرى؟ لا قول أشي تكرى تروح ماشي تفضل قالوا ما أنكم لا تشغل بنا وما أنزروا في أصمان شكي إنجلس إنكم لا تشغل قالوا ربنا يعلم إننا إليكم وما علينا الا البلاء المبين قالوا ربنا لا تجعلنا نعب لم تؤمنوا به نعم حكم في حكم طب مش ع... انت بقى عشرين سنه معاه طيب بارك لا يمسنكم منا اي يمسنكم منا اه اللي المين مع المين يعني لماذا دعوا بالنون المشددة طبعا مئتين في المية من الأحكام اللي بعدها لماذا دعوه به انا بتكلم عن ايه اصبر اصبر اخواننا اللي بقال لهم كم كم سنه حتى بالكم بيلوموا عليه مستعجلين هاد كذا ورد في كذا ويعمل كذا ايها اخواني هي منهجيه انا لا اسير الا باضعف الرك أنا أحب أمشي فرح، أضع فهد في ال في الرادب كله وحط إياه في إياه كل ماشى سو، إنما هو رح مع اللي بيجي نعمل به، عنده... واللي بيجي وإيش مكان دلوقت السنة لما نوصل المخارج والصفات ونعده وبييجي والرنيش هترض، إن أنا دلوقتي إحنا عزينا نمشي مع اللي جاي لسه له عارف شمال من إيمين وماشي بيعرج كده ما عارف يمشي، من الإجحاف إن أنا أخليه يجري وأخليه يسرع ويسير مساويا لمن هو أقوى منه ظلم فأخونا الرواية عارف أن الوقف والابتداء هو أصل الأصول في التجويد والمخارج والصفات والصفات هي سر التجويد و... وسروا سر الصفات الشدة والرخاة والتوسط بالكم؟ يعني معلومات كده خدوا حطوها عندهم كده احفظوها على ما يعني. ولكن ليس من العادل ان نلزم ضعيف القوم ان يساير قويهم. فاصبروا لما يمسك يعني لما يمتلك الميكروفون القارئ اللي احنا عارفينه هنرده في نطاق قدرته خلاص فان شاء الله همسككم دلوقتي الميكروفون تفضل <تصفيق> لا لا أنا عايز ما لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أكون لا لا بالي لا لا لا لا لا لا ممكن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هم؟ ما نعرف مشيشتوا مصحف معاي أو فتحين في مش هو كل مرة عايزين كده وش شوي طب نيجو هنا شوي طيب الحكم اللي هنا طيب نشوفه اللي ناحية اللي كده اللي هو أنا أم عمين فأنا كلمة <تصفيق> موامة دب أيوة طائركم معكم وصلت طب ننجله واحد تاني يكره تعالى، تعالى، هيتقل، وصل ما شاء الله لنتعزل لكم سلك 20 متر اللي ان شاء الله توفر لكم 31 متر ممكن يوصل لباب الجائع عشان الناس الماشى في الشرع تقرأ معنا على الله ما الحكم بقى اللي كده فنشف الحكم ده ياخدنا ان خدناه نعم ده مش كامل ده ناقص احنا لو لو مندبغ الناقص والكامل والكامل ده في غنه طائركم معكم نعم طيب ان ذكرتم بل انتم نعم جزاكم الله خير نعم ذكرتم بل انتم حكمه ده الاجابه الاجابه من اجابه خلي بالكم الحالات اللي بناسسوها عشان ما كده هنصيروا عليها الاجابه السؤال الاول لما بيسال بيطرح بينصرف مباشره للقارئ فان لم يستطع احلناه على غيره بالضوابط الشرعيه <تصفيق> ماشي خ... القراءه الاول لما يقول غلبت خدت بالك بيقوله عنك انت يتحمله عن غير با... نعمل وجه احاله وجه زي الفق كده تحويله كده يلا ذكرتم بل انتم ده حكم طازم ها ذكرتم بل ذكرتم بل تم و الميم المين بعدها با وصلت حكمه سمعتم واش سمعي السهار حافظة قصه تقول ازهار شفو يعني وعليكم السلام اوكي طيب مصطفى انت معانا ولا علينا حكمها ايه لا لسه أقول إيه؟ انتوا مش معانا لا مش فاهم نعم نشوف مش فاهم هم؟ على فكره احنا الاحكام دي كلها الاحكام الميم الساكنه كلها احكام شفويه لان الميم بتاكل من الشفتين فهي متعلقه بالشفتين اخفاء شفوي والاظهار الشفوي والادغام انا كنت اقول عليه دائما شفوي ولكن بعد اخواننا قال لي انت بيقول شفوي ليه ما فيش في الكتب حاجه اسمها شفوي ده يتغمص صغير ويطلع في الكتاب كمان اسمه ادغام بغنه خدت بالك ولكن لازلت اقول برضو ان هو ادغام شفوي لانه متعلق بالشفتين على كل ها وهو لأن ذكرتم بل أنتم ذكرتم بل طب, طب الحمد لله نحن نشرح كل يوم حكم واحد مش حكمين طيب اللي بعد وانا فين أقول اللي بعد لحد ما واحد يجاوه اللي بعد اللي فين بتكلم ايوه ابعد يا عمر ابعد يا ابني اخفاء شافه اكتب الشيخ محمد شافه والله شافه وشافه هنا وتجوزاً مع الإضغام برضو بشافه من حد ما تفرج نعم <تصفيق> ما هو الشيخ الله يبارك فيه يعني الشيخ مصطفى أخبكم الشيخ مصطفى يعني ترك لي فتات الوقت فأنا أرضت بالقليل وفا الله المستعان يعني طب اخفاء شافه <تصفيق> ملوخيه مش شفاويه <تصفيق> يا ابني هنا شفاو و هنا شفاويه و ضعها بين قوسين كده طيب هل من قارئ انا عارف ان في ناس كده بتروضها للفكره بس لسه الموضوع جديد فحس اني فيكي ده هنقوله كمان شويه يا ياسين مين اللي وصل اكثر المستفيدين من التجويد هو القارئ واللي هيقعد يسمع استفادته هتكون اضعف بكثير من اللي هيسمع لك لان هو ممكن يكون قاعد آه ده سهل كده خلاص سهل سهل سهل ويجي مع نفسه ما يعرفش نعم هيد نفسه امتياز طبعا ماشي من همس الوصل في بدء الكلام كانها همسه قتل اي اقطعها اتبعوا من لا يسالهم وهم مهتدون نعم. <تصفيق> نعم نعم نعم ما يوشي انت بتدير في حكم في الآية انا قلت لك قول الحكم قالهم هو ما هو قالوا ابعد على الميكروفون ما حد سامع الحكم هنا ايه الحكم في الم... شيء الله نستعلم <تصفيق> نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> ماشي في الفضل الحك أولا أطغام مثلين صغير لو كنت مثلين فقط يشمل الكبير والصغير والمطلق خلاص <تصفيق> أي. طب هتها تاني كده هات الشاهد بس وهم مهتدون أي وهم مهتدون نعم أخوكم يقول عايزين نعرف الصغير والكبير والمطلق لا هو سهل من الصعب يعني عشان مش ما يستهلش نحن نرجئه لما بعد الصغير مثلنا الصغير اولا مثلين صغير وكبير ومطلق مادام مثلين لابد معناه ان لابد يكون الاولاني من مثل الثاني م مع م ن مع ن ه مع ه لابد يكون متماثلين خلاص انما موضوع بقى صغير وكبير ومطلق ده ملوش علاقه بالحرف بالحرف إنما متعلق بتشكيل الحرف وهذا ديت يعني ايه لو كان الحرف الاول من الميم والميم او الهاء والهاء او التاء والتاء لو الاول ساكن والثاني متحرك بيسموه ايه حلو كده سموه صغير لو الاول متح زي ايه فما ربحت تجارته الاول ساكن والثاني متحرك وده تاء ودي تاء خلاص بيسموه صغير مثلين صغير لو الأول متحرك والثاني متحرك يسمونه كبير إضغام مثلين كبير إضغام مثلين إيه كبير نعم مثال نعم كما في قوله سبحانه فيه هدى للمتقين فيه هدى فيه هود الهاء الاولانيه والهاء الثانيه متماثلين ولا مثلين متماثلين طب الاولانيه ساكنه والثانيه متحركه لا الاولانيه متحركه والثانيه ايه ده بيسموه كبير ما دام الاولاني متحرك والثاني متحرك بيسموه ايه كبير حفصله فيه ملوش فيه ملوش فيه الحمد لله ان حفص ملوش فيه انما اللي فيه مش تبعنا خلينا يا إيه السوس نعم اخوكم بيسال بيقول هل يجوز ان احنا نقرا على القراءه اللي بتضغم يعني الكبير امال ايه حاليا يعني انا بحس ماشي انا بحس ان نخلط القراءات في بعضها نعم فالكبير كما في قوله سبحانه فيه هدى طبعا حفص ملوش فيه انما اللي ليه فيه من القراء هو السوس هيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين طبعا هو ليه الكسر والتوسط والمد في هدى للمتقين في هدى للمتقين او بالماد استحركات في للمتقين طبعا حفص مش في مستريحين في الموضوع ده طيب الصغير الأول ساكن والثاني طب الكبير الاول متحرك والثاني الكبير الصغير كل القراء بيضغموه كل القراء هيضغموه في المثلين الكبير مفيش مين السوس حفص ملوش فيه المطلق اللي هو عكس الأول خالص اللي هو متحرك الأول وسكون الثاني الأول متحرك والثاني ايه؟ ساكن كما في قوله تعالى ما ننسخ ما ننسخ اكتبها كده يا شيخ سمير رايحة بك محمد حمد دول ننسخ عندنا نون اتنين نون او اكتب اي حاج ننسق اتنين نون ونون دولة متمثلين او مش ممثلين متمثلين طيب ننسق النون الاولى عليها فتحة والثانية على سكون طبعا هي في القرآن مش هتلاقي السكون عليها لان النون هتخفى في السين ننسخ هي في الأصل في الاملاء هي على سكون يعني نضع على سكون هتجد النون الأولى متحركة والثانية ساكنة ده متمثلان مطلق متمثلان ايه؟ مطلق اللي هو الأول المتحرك والثاني ساكن حكمه الاظهار لكل القراء لحفص ولا السوس ولا حد بايه؟ بيضغم هذا النوع طب احنا اثقلنا عليكم اليوم عشان نعم والله انا, أنا دلوقتي يعني في اخر المسجد قدام المخرج والمنتج المخرج بقول الوقت خلص والمنتج بقول لسه فضل شوي اخر كلام ها لقد اردت يعني ف... الموافق على لن يكون مؤخرا كمان يكون مؤخرا لن يكون مؤخرا لانه موافق مؤخرا لن يكون مؤخرا الجمهور الجمهور ده الجمهور لن يكون مؤخرا لن يكون مؤخرا لن وربنا مؤخرا لن يكون مؤخرا لن يكون مؤخرا لن هنسخن النهارده فيه وظاين هو يعني مين اللي يقرأ انا فطراني واليه دمد طبيعي خليه طبيعي فطراني واليه فطراني <تصفيق> واليه توقعا اتتخذون دوني الهها يريدني الرحمن لا اه طبعا احنا ماخدنا... الاحكام دي ما خدناهاش بس ال... هو اللي ال... متعب للذهن شويه هو اظهار الحلقه الهه ان يريدني الرحمن اتى يوردوني كهذا في شرر و يورد لا و لا, لا احنا ممكن نعدل إلا الرحمن لا تُعْلِمُ شَهَاءَهُمْ شِينَهُمْ وَلَا يُنْتَكِرُونَ إِنِّي لَنَفِي ضَالِّ مُرْكِبٍ لا ضالٌ لا إلا مركّق إحنا بس يعني هنأخذ يعني كل فين وفيك حكم من اللي بيتكسروا ورا دولة نصليها حكم واحد بس على مطوف <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِلِّهِ آمَنْ رَبِّكُمْ تَسْمَعُونَ ذكرة قيلت كل جنة قَالَ ما multimodalny dwarf يا حسرة على العبادة لا تقع التماشي بقصر العارض للسكوم ما تسرحش مع على العبادة نعم، حسبك لا نعم أكلاً. نعم أبلاهم اقراها صح لا، انطقها كده كده ثاني؟ اقراها ثاني كده؟ ماشى دكتور ثاني ده حكمها ايه؟ الغام مثلين صغير اي صح صح الحكم ده, ده, ده فين وفين اللي نعم ان شاء الله لما خلص مين الساكنه وال والنون ما شاء الله انت استخرجت انت الكنوز انت من بطن من بطن عقرب نعم في ساكتين ليه ذكرا <تصفيق> <هو ده>. نعم <تصفيق> ما ياتي ما ياتي يا حصرتنا على العباد هات يا حسرتنا على العباد هو حصرة حصرة يا حصره على العباد حسب حسب. يا على العباد. تنوين. يا العباد ما من رسول حكم معنا هو ياتيهم من ياتيهم من نعم ما ياتيهم من رسول اشبع احنا كده طيب اخويا الوقت قال ما ياتي همي احنا قلنا في الموضوع ده عايزين ثلاث خطوات اهل الخلل في الخطوه هني؟ <تب> هو أضغى هو أضغى لا لا انا ما بقولكش اذكر الخطوات لا انا بقول الخلل في انه خطوه فيه هني انا عايزك تنشن بس كده ها لا ما عاد لا ما عاد نعم في إشباع الغن خلا فين في الخطوة الأخيرة خلاص اللي هي إشباع الغن هو اضغم المين في المين وجاب غنة بس حر غنة ناقصة إحنا عايزين غنة كاملة صح ما إيش تفضل إشباع الغن يأتيهم من ما يأتيهم إشباع الغن يعني طول الزمن بتاعه فترة الزمن بتاعه ما ياتيه من رسول كمان شويه زودها كمان شويه ما لا الغنه مش المد ما ياتيهم من ما رسول شوف الميم مع الميم يأتيهم بص الغنة لاحظ معايا ياتيهم شايف الغنه ياتيهم انا عايز الفتره الزمنيه ديت هي للطول بس يأتيه تمام نعم أكمل. لا يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤون. ألم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون؟ قبلهم من؟ هاه أهلكنا قار من لا اشبع كمان دي عندك الحكم اللي عندك ايه لهم من اي اسمه بقى حكم ايه ده؟ اسمه ايه احنا الإي... على القارئ ابتداء، ثم نحورها على غيره لو ما ايه اضغام مثلين صغير اينا اخذناهم حكمين بس اخفاء شفوي و اضغام مثلين صغير امو الله جبنا ثلاثة ربعة خمس عشر ترشعر حكمة نعملوه يال هم نعم ثان انت جبتها عملي مضبوطة سليم ثان هتبقي ما يأتيهم على بعضها كنه من قبلهم من لا وَإِنْ كُلُّ لَمْنَا جَمِيعٌ لَلَيْنَا مُطَرُونَ وَإِنْ كُلَّهُمْ أَرْضِ مَيْزَةُ إِنَّا وَأَخْرَجْنَا إِنَّا حَدَّ مَنَصَ بِهَا جَلَّاتٍ مِنْ نَخِيلُ وَعَنَادٍ وَفَجَّرْنَا بِهَا بِهَا يعني يا o, gaj, sekretarz. O, gaj, سبحان اللهم العزوج من النمل من من ومن ومن ما لا لهم منهم لها هيه. الحكم ده يقولوا في الميكروفون عشان اللي هو هم مظلمون الميم والشمس لها ذلك العزيز والقوم قد سواء حتى عاد حتى عاد لا حتى, حتى عاد لا, لا, لا تبع ولا ولا ثمود حتى عاد كالعرجون والقران قدرناه اننا سلحفاه لك العوزون القديم نعم هي مختصه يعني يقدر احد يعملها خلاص شو. نعم احنا زينا حد من اخوه جداد يقولك اذ ما كنتش الاخوه الجدود يقتحموا الصف الاول هنشن عليهم وانجبوه فبالتي هي احسن عايزهم يبادروا وسارعوا تفضل يا شيخ لا الشمس ينبغي لنا ان تدرك القران الليل سابق لنا كلٌ في فلك يسبحُ لهم, حملنا وآية وآية لهم, وآية لهم, لهم حملنا في الفلك وخلقنا لهم من مثليه مثلي حكمها Szanowni Je Nie ma Pani, że Pani jest w stanie. Nie ma Je, Nie ja, w كله هيك النهارده هيك بنوجه ان شاء الله عمر بقى دور عمر مش عم عمر طب اللي قاعد هناك في الركن البعيد الهادي اود له ازاي من عن حرفوش اجيب له مكرفون منين هدي ماشي تفضل وَقَرَقْنَا لَأُمِّنْ سِلِّيْنَا يَبْتَبُونَ في حكم عايزين الصوت طب نقول اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا اا ارحمنا منا ومذارا من كل لهم ما وما من وما طب عملي وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم كانوا عنها معذرين وإذا يعطيب لهم عنه بما رزق الله قال <تصفيق> من مما؟, مما؟, مما لا, لا. ده مما ديت ملهاش علاقه بالموضوع بتاعنا ليه بقى مما اصلها من ما من وما نعم <تصفيق> <آه>. نعم <نا؟ تصفيق> <تصفيق> واذا قيل لهم مما الله للذين طبعا لسنشد ذلك للذين قال الذين قال من الذين امنوا ونطعم من لو يشاء الله اطعمه من لو يشاء الله اطعمه ان انتم لله غرام حسن نطعم ثاني لنطعيم المنزل احنا ملناش علاقة بالكبير خاص انسى الكبير ده غير خاص ده كلام ناظر كده دعما نخش ان شاء الله نطلعه ان شاء الله كده يعني ايه كوادر كده في حفص نفكروا ان شاء الله بنخش بقى على ايه على القراءات ان شاء الله ناخدوا الناس في الكوادر كده في حفص ننجلهم ايه للقراءات ساعتنا نتكلم بقى عن الكبير والمطلق والحد نحاول وقت خلينا في الصغير على قدنا هذا يقولون متى الحكم بتاعنا اللي فات الايه اللي فاتت فا... فا... حكم حك؟ ماشي حكم ما يقولون متى اذ وعدكم كنتم صادقين ما ينظرون الا صيحة واحدة فانقذهم ربهم من حسهم نعم. لا الرسول توصيه ولا الا امن الله فيه. نعم اللي هو إيه؟ إيه؟ واحده تاخذه ده مش يقرا ده تنوين مع التاء ده اخفاء حقيقي مش مثيل لا نعم ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ذكرى ونفخ الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ربنا من معتنا من مرقبنا سابنا وعظ الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة زيلانهم فاذا <تصفيق> هم جميع لدينا ممتعون شيخ؟ هم جميع لدينا هم جميع هم اظهار, اظهار هم جميع فاذا جميع لدينا ممتعون فاليوم لا لا لا لا ما انا مش عايز كويس تعديله انا قلت انا بقول يا اخوان انا براعي ضعيف الرؤى ده اقلاء وبعدين عايز سؤال تضبوش مع بعض بس الناس تفهم بس حتى لا. ده أكلها. دي مش تبعنا دي لسه إن شاء الله خلاص بس في الشهر فاليوم لا كنا نصر شيئا ولا تردون إلا ما كنتم تعملون إن أصحابا أنت اليوم في شغل لا على هذا الشغل إن طيب احنا اسقنا عليكم وال بس هناك بس عايزين بس ننبه إخواني عشان يعني تستشعر سهوله نعم ماشي حارف. عشان أخوانا يستشعروا ويلمسوا سهولة التجويد المطلوب أمرين الأمر الأول لو قرأت الخمس سطور أو ست سطور أو نصف صفحة قبل ان تاتي الحب تجي سهل جدا بعد أن تنصرف تراجع على، ثم أثناء اي أي فينا ليه ويردي يوم فاهتي بالك ركز على الحكم اللي خدته فقط ما تخلوش يفوتك هتقرا النهارده ربع ربعين جزء الكلام من ده امسك كراسه فريحه واكتب الحكم اللي انت خدته خرجه خدت بالك عشان انت بتقرا تركز عليه عشان ما يوضحش منك عشان النهارده انت حاس ان خدت ما حكم النهارده حكمين يعني حكمين لا هتحس هتستشعر الكثرة الاحكام مع كثرة الاحكام ان الموضوع اصبح تجيل عليك لانك سبت الاحكام تراكمت ان انت لو خدت الاحكام واحده مع الثانيه خدت بالك مش هتشعر بايه بمشكفه التجويد خلاص خرجت اتى الفرج طيب اخونا كان بيقول احنا عايزين صراعا احنا المجلس يعتبر انتهى بس في واحد من اخوانا بيقول انا عايز في عجالتك بيقولنا احكام الميم الساكنه والتنوير احكام الميم الساكنه تلات احكام يعني هحكم على الميم الساكنه بحكم التلات يا اما اخفي الميم واما اضغم الميم واما اظهر الميم هاخفي الميم لو وقع بدار حرف اللي هو الباء أي حرف تاني مش هاخفيها لا ليها حكم تاني انما الحكم الحرف الوحيد اللي هيخليني احكم على الميم بالإخفاء اللي هو الباء خلاص كما, قال كما في قوله تعالى اليهم بحجاره اليهم بحجاره الميم بعدها باء خلاص اخف الميم تقول إليهم بحجاره اما ان وقع بعدها الميم اللي هو درس النهارده هتبقى لك تضغم الميم في الميم لكم مثلا لكم مثلا اما الاظهار هيكون مع باقي الحروف ودائما نتعرف عليه ان شاء الله في اللقاء القادم سبحانك اللهم حمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد